سوره يوسف تقرانا لهم سي اتحزن كاب جزء ام كو صدر هنا ايبلو طيب ممكن عقلي اتزي احسن كابتن ياسين غرز لو يعني يعني اشارات وعلامات ومخنيات زي بقولو زي هم كمان حشو. لكن نقط فلسكي طيب بنحريو سلستماع التمس غبرو سوره يوسف قرئون بنحرس تبارك قرؤوا واحجغن من تاع تبارك تقرؤون تبلناهم والله رسول صلى الله صلى عليه وسلم اذا تبارك زي آساني. حدثت قرئوا سني شفا اشفيعه له فتنة القبر عفتنه القبر القرقواد من ساعه وسط شفيعه كف القبر ادحناته ስለዚህ بولنا اسني ازمو تزلو حونا من تن كف فتنه القبر كدحني لنا الى نقر ازلنا كذا طيب بدحريوسه السا سمعت مسمئ قدم مختوم ختمه ختمه قدم مقبره متيلوم بحصا تجميعهم 70 مرة اذا عايز اقرا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا من تقارئكم ما مسبلناهم والله اذن بيتسبسني وزودنا سب جهنم دياتيو اب, دي أب جناده دياتيلكم كيشقلوسي كفتم اولياء مخانو يعني حزن شغل زي يبلو شقلى خمزيبلو ابجنا خمزئه تو كنبشرم كنصانا نعم دلينا ايناي يبلو امشرش شوات تمعت مسغبرو بلولو مسخطين اينا خبلن كله انت يبلو يلو يبلو مثل انت يبلو يا ربي اللهم احفظ عينيه كما حفظت الطيور لابراهيم كنت سيدنا ابراهيم لا تنقروا زحفز قالوا اذن اينو خاني حفزلو ا لمكاني سبع مرات دعوا قبره وان منتهي خمسهم تبلناهم والله ابسال السسي لتعيني فسسي لا يموتي لمنامني لتعين ربك حفزلو دليلا اين ايفلو كذا طيب أنتم اهل ياسين حجي كم زيت سبات قالوا كم زز قبرون تلناكم انتاي تبنوا يزيوم حدش دينا امصيوم لنا ابي زي... كابي زي... كابي امصيومو ازي يا اخي راسو زي غدفو ازي بيدعيو غير ما طيب نسن كحطو كا مالو كابي امصيخمو يلو مي حطو كل, سب. كل سبب كل سبب كلسباب الدنيا زلو بب ايدون تدع ات شرع اتيو زز مسلون تدع شرع اتدين كبالاشي اتدين كسيق يا اخوان اناز مسلني اثرت سبح ذبيله اذا صبوا تي اهل التشريع امص يبو حدش عباد امصي اتدخمو غيرو اب تشاينه حدى ابدسا بحدي ابسمره حدى كونواب أب سعوديه حدى ابغل حد اكل أب عالم ننات الشرع تشريع اسب اتربيك كميله يو تامي مزبله شرعي كبالا شيو لذلك كل بدعه صفات مخانه رسول الله وسلم قال يصوم النائب لكم طيب انتهى من مسيلكم علماء كزاربون قالوا بزعبه بدع انتيبلو يقول العلماء الشيطان يكسب من المبتدئ ما لا يكسبه من الزاني حدث زن حرامي ابي جبني لكن شيطانهم كابت الزاني ذخص بمكسب كابت المبتدع بدع ازكبر مكسب ذخصبه زعبه يخون كاب كابت الزاني مخسب بمكسبهم يعني انتي مالتيو حدثت نابنت يزنني ذنبلو ابي ذنبيو ابي غفنيو ولكن ازي زاني كزنني كزنك زنني صنيحو اولا ان زني اتزينا حرام مخانو فلتيو انا فلتاي زعس زل لكن حنت معال كنت ادعاء رب سبحانه وتعالى الرحيم للتوبه اليه قد تنبدينون تدعاء تملي سمو حنس استغفر الله اللو. نَوَرَبِّن تَمَلِئُ تَتَمَلِئُ كُلُّ ذَنْبِ رَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَاصِئُهُ عَبْدُهُ تَمَلِئُهُ نَبْل ذات ما حنت مع التخطع اسخ من لاسيو ولكن مبتدع لهم مبتدع كوني ذنب گبرالخو كويبلني طع ا گبرالخو صبق عباداي ابصب اذا لخنا بلز قط زليرم سلازي توبا نخ نخبل زلو عدل بتع نصبيبيو من نتاي اتي ذن بي गبر الله قلنا بلا انا تساقي انا حسبه يذن بي زغبر دله انت ما تخل ملسيو معناته كما كما زغبر دله فلتعله اذا كن اي فلتن كو يزل له انا كو عباده يزل له ابصبو يزل له بزح مكسب زوسدن كابيد كمفتد يقول طيب لذلك انتي لو من أ... آ... كزاربو ممكن حدا يبلني يا اخي يبلني اعوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يعني كل بدعه كل مش بد حسن از بحلاله وبدعه حسنه ابن العلماء ايش رايك في هذا انت علمني اعوذ بالله بدعه حسنه بدعه حسنه از بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه قرالكم نصيحه كل اليمنى كل بدعه كلمة كل كل نغير تعسيا كان ذا انكليل اب انكليل مساته كل نغر كويس الرسول صلى الله سلام كل بدعه إلا غلا غلن تزبلوا معلش لكن كل لم اصي كل بدعه بلاله بدعه كل صيق بدعه كل غسرطي صبو بدعه يلن كل حماقي بدعه اخذها الكل كو صيق سرح مالك كويس لذلك بدعه يلن طيب حدا ممكن كابو شويه المزغه مسي انت طيب لني والله يسمع بلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زي ايبلون ديوم يبلاني انتي اليوم اذا حديث يمصل لي انتي بالحديث زي دي؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامه اذا حديث زي ام انت تقدر بذلك انت له هذا الحديث صحيح صحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا بحق الحديث زي يلومه ولكن ترغم تفلت دخا فمشكله اكو حادث مفلاذ زي كونه ترغم انتي مالتيون انت تدايلكا ترغم كمسعب زي بل تسعه خميتي كابز حزبنا نزي حادث ذي ترغموا يفلتين انتوا بالككم تغاغا هاي تبلوني مغنيه تحجي ترغم مسفلتكم حق ها نعم ترغم هاي ذي حادث ذي انتي من سله سنة, سنة من سن في الإسلام سنة حسنة اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلالة انى بنو ان ده جنا من سن سنه حسنه لا يبلون يوم قلتك غرا جعيو سلازي ترغم نا حديث زي قد من اخترغم ثونه سبب كنفلت يغبا معاص يوم لمى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مسترخب يوم لمى ذا حديث زي تنعلنا حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي لهم صحباناتهم كفي لهم كنلو سبع ما يوم ما سيئم كفيلو من رسول الله صلى الله رسول الله ابعدنا سي اخلص ان ما سيئنا قمنا زبانا اريق دقنا بطميت مويته مو غلب لنا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبزو مسحبا نحك اواصي حسني غلهبنا ابعدنا خيدنا يعني يعني شكرنا تمس غلص لهم رسول الله صلى الله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشفقوا ملهم دنجصوا ملهم نز كل الصحابه اكيدهم كفوا بلهم خطئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. انتيلهم ايها الناس زلو. سلت تشجرو. باري أفزل كتب لهم اذا محاتكم ما يوم زللو بئمتن بعرقان سن تشجروا حجم بعري افزلهم صحابه كلهم كتبرعوا تبرعوا لهم سلذ ذهب سندئ اخلصوا له اخلي يعني ورقه زله ورقي برور زله برور اي شيء تبرق لهم مخنوب من زمحواتكم الى ام الرسول صلى الله عليه وسلم استزارعوا تم صحابه كلهم سقي لهم بحركه اي شيء تزاريهم يا صحابه النبي كم ززبلكم زله خوا غبورو تبرقوا لهم حجزت صحابه سقي لهم كله هذا خط صحابه تسقي لهم مسيو الرسول صلى الله عليه وسلم حنت خرتيتيا برور زملت خرتيت كف باللهم كيف هو معني بحركه مزغرون نغال بطوانتيلهم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلىهم يوم القيامه ازي كمزي ازي ازي سبب ازي حدش حدش نغير يكون نعمل يعني حدش سنه كنا نعمل لكن ن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزز و اعزز نظم كل الصحابه كوفيلهم زلو قدموهم سلا زهابي نتاي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ وذذي نتا انا زبلكو تئزاز بقدامنت نغر بقدامنت درجه حرايلو سلاز فصمو حجو النسخاتكم تداهيبكم اجرناكم تحتسب الزيو ناتكم اجر بملؤ اب صحيفاناتو اب دفترناتو صحافيو سلم نتاي مخناتو النصوص سلاز جمرلكم نات السنسي النصوص سلاز جمرلكم بغا بدحيو زمصيب سغا يوم القيامه زجبره ناخاتكم اجر ونخون نزي نغر ززجبرسي اب صحيفانا تخاتيو الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلا ازر اربعه ما لتيو اذ ودزي حدش نغر امسي يكونا سننا غيرو نتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه يعني انا زاززكو غداي نتي موت السنه انا بنتجي حدث ابعدنا صلاه الاستسقاء كسجدى راي ابن ما يتسقينو انا السوم يكون سقي تخون ططوننا غبورو يا الله يبلو مبقى. كم زد امعسي جبركوينو اتسنا نبي رسول صلى الله عليه وسلم سميتو إلو غير حيزو نزخل سبا كيبو ابرخا وصيو صلاه الاستسقاء انت تسجدو مو بدخريون سمس كده بدخريو تخلو سب مايك ان كلوا صلاه الاستسقاء ان تدعوا تسجدوا اتي صلاه الاستسقاء تسجدوا وتمسبوا كسا يوم القيامه تنات تسجدوا صلاه الاستسقاء اتاجر كل اب صحيفه اب دفتر نا يجمعايزي يا اتو مالتي نسو جمار سلاز طيب حدش نغرمصيو لا حدش نغرايمص لاكن حدثنا مويتو سلاز نبره احياهو فيوت البسوا ندغنا يا قبر سلاذو الوالنبل سلاذي اذا الصحابي زي جمارس سلاذي خاني بثاز جمراسي بدحيو ما صوم صدقه ذهابو كلم نزه الشرح علماء تر جملاتو كم زغرو بشريحه مو من سن في الاسلام سنه حسنه ما زموته السنان تليو زده خمه السنان تليو زطفئ السنان تليو سحم سي خانت دعاني ابي هوتم اليسكايو اجري بدحري خاز جوورو سبت كلهم اجرنا توم نعقوم نا كوينسني ناتا توم كوي غودل اب اج ابنها كقبري مصكا رسول الله صلى وقال العلماء البدعه كلها سيئه حسنا زبها النغير لنلوم نعم ايها الاخوه <تصفيق> ايها الاحبه اما قرشه تاخذ لكم يدلي كمزح يجهجل صالكم تصنحكون يا ياسين بسفحوا اساس زيبلون ما سرت زيبلون زعفه بدع ام خانو دهر مغلاصي ابز حبره تسمنا زكبر بزح بداع سلازلو قص على ذلك بثنا يا ياسين اغباب غير زمصاخو بو كا قياس غير بدع مخانن سنة مخانون كتفلت خييب لكا سلازي زقون عنا عنا عبادة خكبرت ري خيسب سنة مخانو زي مخانو بزن شدش الشروط ز سماع كاين بنقر كاهت مزنن سلازي اب كتاب قران تهلي ويكا اب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تليو وي الرسول صلى الله عليه وسلم غيرمو الى مو عزيزمو غدي فم السننه غدي فمولنا خيدوم بدخ يقراني تم صحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرمو زبحل انتكوينو سنه مخان فريق كاتخاتلو لكن اثر يبلو ولا اينه بري ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عززو ايبلو نغركن اذا زب بدعي زبحل سلاز خن عباده حجي نخلوا عب... نخدمتي نخلو بدع زكبر جمعه كبنايو لكن والله ميت شرطي اخلنا نحركلو كل خنا سلاز تكبلكم يدلي مثلا المواليد اذي موليد زكبر مثلا حي حي هايكم لو زحدروا انت ما حي يعني انت ترغم انت يفتكرني حيال ما ادري حي مالت دي يعني رد حياله طيب مو حي زيت بلت اتوقع حي حي هاي كتب تحدرسني بينها هونك الله حي قيوم يا رحمان يا رحيم يا قدوس يا بديع السماوات والارض انت خالق السماوات الكازي تعذ من رب زيت مجد انت توك حيتبل حنسى كمزي سبيت تغرقدنا همسل حنسى يمان صقام حنسى بر بالعكس والله بلكم حق عين تمزز ما نصبح دوك نبلنان كلها دوكمنا اب قد ربنا غلغل حجي اب غلغل مواليد نرئي تجددوم يبلنا مستجدبو مسعشقو لك امزي صلولكم يعني خيد عقل خف عقلو وتصنوا ان منتاين تلك هوا هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لك ده حرب دقه وند حريخه كله تغباره انصار تررسل صلى الله عليه وسلم زغبرو كومو سلازي ازي حب النبي صلى الله عليه وسلم ايكونن حب النبي كانت ترغم له يا اخوه حب النبي اتبع من منبري كم زمالت ايكونن سلازي زخنا عيت مواليد اند حريخه خغبرن كله ازي كل رسول صلى الله عليه وسلم زي غبر ومخنات ردع نبعلوتي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يلز غبر ابي احتفال مسرته انتيو كامنتاي مسيو من يصنيحلنا مسي انت دائلنا يعني ما سنرخبولنا نقول لنا طيب الاحتفال مثلا بالاسراء والمعراج الاحتفال مثلا مراسم الزواج اب مرعز غبر كلتي عباده لمزتو كم صلوا على النبي كم خاد كم جل ازيتات كله يعني صحيح هو الصلاة على النبي لكن كم انتي مزمي ومسرته انتي يعني ثواب كركب يا الكرهات قبر ذلخه كم ندخر كون ثواب ايتركب نخا من انتي معناته رسول الله صلى الله عليه وسلم زي جدف زي شرع لنا شرع سلازقنا سي نعطي فر اي حرام يا اخوا اتصالات على النبي صل على النبي صلى الله عليه وسلم بل الله أمرنا أن نصلي النبي على النبي صلى الله عليه وسلم بل حنس صلاه اللهم صل على سيدنا محمد زباله رب سبحانه وتعالى عشرته جهه صلاه عشرته جهه يذموا بزحيو لكن اتي بحنسة اكيبر زكبر شرعي نصوص الرسول الله عليه وسلم اي قدفه مثلا مراسم التعزيه اب تعزيه اب قبر زكبر تسامز متزغبر زو كلتا يد بحال كابي مزي زو كلتا شريع طيب اب قبر كيتكازغبر بزح نغرات اذن زن قبلكم مايكل معناتو بقبر تحت لمسولخون كلكم كابي مزيو طيب احتفال بشهر رجب كابي مزيو احتفال السنة السنه كامنتاي مسيو طيب عشره الكاحد عينت بعال مغبر كابي مزي زو كلزي زو كل خابي دح الرسول صلى الله عليه وسلم عاميت عامات ممكن شوعات شمونت متعامت يعني ثبت بعلوم الفهم زغورو قدايو جو سلازي ولا ابواتاتنا ونغورو نحنا تشرعنا هنا اب كتاب قرانا اب سنن سلازلو ناوي نخن طمس زغبا انان باري يعني قدموا بات 400 عامات امس رغبر نيرو اب العراق تجميرو ز اب سوريا تجميرو علماءنا اي مصر خمس غيرم ازي تشرع خونا كاللليو شرعنا اب قرانا اب سنان زلويب لكم اذا حدى كلايت نت ان شاء الله اذا شريت كتودق ري با سلسله زلا احصربيلي سلسله اربع نت خزارا بيدلي اذا قدم اي نجر كلاي نجر هذا سبد ازكبر ابايكا تركب حره ثسبنا زي دعات الى الله يعني اذا منكري او الشركي او بالدعاء ابن سبع نعاخذكم ووجه لهم اذا حدى انتم بدعه تغبروا شركه تغبروا نعختكم وجهلكم اذخلتيه نخلتكم الزربا وجهلكم يدلي انتي مسلوكوا سبت نعمنا تحدى بدعه غبرت ريو لحان نسخه زاءه بكتابه بسنه سلازا يلا يا خنتها تغبر دله خازي نغير زي رسول الله عليه وسلم اي غبرون بدعه يوتيوب لو حجناب لكاسوا مسلوكوا ازي السنه بدعه مننا دليلكم مامصوب لك <تصفيق> ازي فرد اتي بيد از قبر دليل زمص الذي تسأل من من اين لك الكتحه استغى امسينا بن تحت شرعي قدر تاكيبهم حدا اين حد الشرعي يقبروه دهر غبرون كلو لا منكر يكونن انت داي له مخ نسخات حتهم بلو امصو تدليل اذا سي تغبرولكم شرعي لكم تغبرولكم دليلكم بلا حبنا والله دليل دهر لكم نحنا كتلكم ايوا نحنا انقتلكم التبلوم نسخه خمبري تبد اسبركون دليل حوازبلكا ما يعقل عقل بعقله نعم حدش نغر زمصه نمنتاي تغبر مسبلكا زينزن دليل لي ازبلكا امبري لابنت حداسب حماخ غبري خيو ازحما ازخمزي غبرت دليل امصله يكون نزبلكا نسي نسو نسو زمص دليل نبل ازي حدى كلاي نغر يا جماعه نزئ مواليد تغبرو ليتي بجباد جيبكركا ولا جبت سمعي فلت ولا قران عين رخ ولا بسن عين رخ ولا احاديثنا الله صلى الله بل انت ادار خيبنا يئقي يحمق يحرامي وبدعه اذ بل ننركبنري والله زي نركب نعم سلازي اذي مواليد نا بنتاككم مدحنا الله صلى الله عليه وسلم تغبروا مدحنا حدا ولي تغبروا مدحنا اولياء والله حكومه يا جماعه الخير دل لاكم انا زبلوكم انت ايو اتت بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ذا كتاب زيء ذا كتاب زيء تريولخون بقع بقع بحبرا كم ذا عينت كتاب ابا غرنا اب كل جزء اي زركب اذا كتاب زيء مثلا ذا حله رمضان ابزم مجلسنا مسقرا كلوم ثلاثه ميت زقون رمضان في مسجد مليئم نجي اقري لهم مسقرا كلوم والله مبزحت اسب كمزي لفرفريلو مسب انا زنا غير زي منتا والله زي كتابيو كتاب مبزحت ام سبع ابغز ام زلو كتاب بل اتي مجلس نسوداكم قوتن قال لكم 47000 يلومني يا شيخ ابراهيم يلوم نعم اذا كتاب زاني أب أب عدنا دعاء بس كل شيخ يا زبل دي قران زخيتاب زي والله ما زدت مصيبه اليوم اب, أب كتاب نحريخه ممكن قران كتاب قران مصحف هم قران يا ربي نسو زي ركبر له غزا كتاب زترخوبت غزااتي هذا مشهور حدد خطم ربعه انتهى للمسيلكم مسيو اذا حجي خمن مسار لهلني اذا كتاب زياء مسار الله العافيه امو برسميع كاد حجي ازيته منكر لاثا طيب اذا كتاب زي انتي تبع انا كم كم ابنت يمصلكم ذا كتاب زي خمسال الله نسال والله العظيم ابغزنا خلق ربي كونن نتهي عزيز اللافزي نزخ كتاب اللافه كي توب وتنتميتو سني انت ربي جازيه وبع الخ الخ سني زغب ما تصعد حبخني باليزغب انا نعم انتيت بالكتاب زي عم. المجموعه المباركه في الصلوات المأثورة والاعمال المبروره شفت شهم صبرهم صلوات المأثورة كويس <تحوز> <زي>. نعم بحر نتايلو المجموع المبارك شن هي في الصلوات الماثوره والاعمال المبروره بحر نتايبل كتاب فتحان كله يا تاركي يا تارك للصلاهه لص ان الصلاه لا تشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي الى جمره تالف من من ننصحف ونز خطاب عبد محمد بابا وانا اقول لاخي يا تسمعد الاخ مؤمن والله اذا عبد محمد بابا زبهالنا ذا الكتاب ززالفه توبه خيبل انت دع اميتوسي ربزق بوي حب مقطعتي انا نبل طيب انتهي بلابس خطاب زمس لكم سمعوني عقل زلو زل يسمع نعم عبد الكتاب زي يقول الحمد لله حمدا يوافي النعم وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة مبرئة من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا محمدا نبينا العبد ورسوله سيد العرب والعجم شوفوا الجممره كما يصبق قارات غيرو شوكولاته غيرو جميرو هدي لا شوكولاته نلعس ابو شنتا يالو سميع القلوب نعم يقول سيد العرب والعجم والله والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم سيد يوم ساع لكن اجمع مرصبه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه وازواجه وذريته وأمته افضل الامم مس بعلي وبعد فهذا حديث استغفار عبد الله ابن السلطان عبد الله بن السلطان زباهل الذي استغفر الذي اوراد الذي استغفر يقرئ سلاذنا برسني الذي تاريخي بلنالو وهو حزب وهو حرز وأمان من كل شيء وكان عبد الله ابن السلطان يقرا هذا الاستغفار في كل ليلة من شهر رجب وكان نسأل الله العافيه وكان مشهورا يعني هذا عبد الله ابن السلطان كان مشهورا بشرب الخمر والزنا والفسق والفجور وترك الصلاه والصوم وكان في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذ اوصف زاني سارق فاجر ترك الصلاه ترك الصوم صحابي نعم قوم لنا لو وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ابذروا للجزيمصم نيرو صحابه مالتي والله ابليس ابليس الشيطان ربز كفره نزل كيزي نغره ناتيل السازي ابليس كما كزاروي كيلن طيب قص لكم يعني اقرا لكم هزلقون. يقول فلما مات عبد الله بن السلطان لم يحضره من يغسله ولا يصلي عليه ولا يشيء جنازته فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك قم وامشي في جنازه عبد في جنازه عبد الله ابن السلطان اذا الله ابن فاجر اذا فاسق اذا يسجد اذا مجرم زي جبريل مسيوسي نرسل سجد له حصبك نعم وقال يا محمد نعم بعدها يقول ويقول لك قم وامشي في جنازه عبد الله ابن السلطان وغسله وكفنه وصل عليه فصار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أطراف قدميه ونزل في اللحد وتبسم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد سبحوا عقبند اوغرم من اوغرم اخذوا بذي اصبعتهم كم بول حفنا بول خذوا جميعهم كده طيب وتبسمت حركت الاحدا اتن صلو في شخي له رسول صلى الله صلى وسلم طيب فتعجب الصحابه منه وباجر خمسله بصبعه في خدر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلحد خمسله لخري... خريون كله رسول منني في شخي لم سيقوم لحدي نا عبد الله بن سلطان ده خريون كله في شخي لم سيقوم فلما رجع من جنازتي ساله لي شيء كنت تتمشي على أطراف قدميك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت ملائكه قد قد استمعوا فمن كسرتهم لم لم يبق لي مكان اطأ في فوقه من الأرض يعني انس باجري كمزله بصعته زيد نور كوسي اتي ميدى ناي قبر ناي عبد الله بن سلطان سي ملائكه ملئ الومسي مرغئغ رخي رخي سئينه مرغئغ رسئينه يبل يبلو بأطراف يبل باطراف اصابي وقالوا لاي شيء تبسمت من تهدى في شغلك يا الله صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت حضيره من الجنة اتت إلى قبره وجاءت خلفه الف حريه حريه مسيئه كمزغر امسعسلون عبد الله بن سلطان نوري نوري في الشقيله ابن الله رسول صلى الله عليه وسلم من الحور الآن وبيد كل حوريه منهن قدح مملوء من حوض الكوثر وكل واحدة تقول انا اقوم اسقيه انا اقوم اسقيه يا سلام حجز جوهان نز عرب تصبيهم زي فهمنا زقم ان كله الله الله الله الله ابي لا تذا استغفر ابي لا زناي عبد الله بن سلطان مزبلونه مساكين بجهل الكو اي سلا زي ردوه ومبزحته طيب يقول انا اقو تقول كل حرية أنا أقوم اسبي فمن أجل ذلك تبسمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا نمضي إلى بيته ونسال زوجته ما كان يعمل في حال حياتي اسكننا انتم صحابنا عنيسكي داب غازان عبد الله بن سلطان اذي كل كرامه اذي كل بيت اذي كل ربك ريمو زلسني انت اذي گبرنا يرب حياتن عين حيسك حت تيلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه نبي قدوم ناب غزانه عبد الله بن السلطان فلما قدموا إلى باب المنزل وجدوه مغلوقا تعصيصن حمو فطرقوا فقالت المراه يعني سبيتم مالتي من الذي يطرق باب أهل الفسق والفجور سكران عبود سراقي حساوي زان مخنط صله التفلطو من يبزن دا فسق مقي زقح كحدلوا الى فقال الأصحاب يا ام الخير افتحي لسيد المرسلين وخاتم النبيين ففتحت الباب فسالوها عن حال زوجها وما كان يفعله أنت أم الخير لوما رسول الله انت أنت سبعيكي لو حتى ما فقالت المراه يا رسول الله ما رأيت منه إلا الافعال القبيحة وشرب الخمر والفسق والفجور والفجور ولا رأيته يصلي في جميع عمره ركعة واحدة حياتنا تكل حن تركع خمس ايام لسني نربخ سجن ري اي فلتن ولا يصوم أبدا ولكني رايته إذا جاء شهر رجب يقوم ويدعو بها بهذا الدعاء شهر رجب كمسخلقن كوفيل الغزا نذا دعاء طرحزي اخكبر يعل حدر نيرو ومن كثره ما يتلوه بمحر كناذا دعاء زياب مندكغمو حافظته التكرار <تصفيق> يعل التكرار يعلم الحمار يقولوا ان حرف زو تكرروا حد اتغ كو حسمع زيك ان قالو حنقول ديبلو محيرت تكرروسي تاغ حماني فهمو يبلو انا سويت خاطو ولا محير مدغغام نز استغفار زسني انا كو حافيزي لا نعم يقول ويدعو بهذا الدعاء ومن كثرة ما يتلوه حفظته منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نذ دعاء فلطون الرب من دا من يدا عبد الله بن سلطان يعني نسوترحس فلطنيرو نعم يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكرم الله وجهه اكتب هذا الاستغفار نعم صحافسك ورقه من ممص صحافسك علي والله حنا ما نستغفر كنقبرلو مدامنا عبد الله بن سلطان كنزيدو الاستغفار غيرو حنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم زلته يعني معنى معنى الكلام اكتب يا فكاء ف... نعم اكتب لوامن سيدنا علي فكانت المراه تقول وعلي يكتب يخطب عليه فلما ختم الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الاستغفار وجعله في بيته أو في متاعه نذا استغفر زي احفيز ز قرأ ويكانه ابو قحطنا تو زته بارك عليهم وجعل الله له ثواب الف صديق نذا استغفر ازغر اي سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر فيت قمر الخمان يوم افضل رجل في امه محمد بعد نبيه هو ابو لكن عبد الله بن هذا الفاجر الفاسق عنده اجر له اجر 100 مره بل 1000 من ابو بكر الصديق استغفر الله العظيم نعم يقول وثواب ث... نعم يقول ثواب 1000 صديق وثواب 80000 ملك وثواب 80000 شهيد الى اخر الكذا كمخبل صنح مچارشنت ايبل وثواب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم ناذن كلهم حمشت عبيت أنبياء أجري اللويبل دحركم خبل اجر خمسلو اجر خمسلو اجر خمسلو اجر خمسلو خبل وعلو وإذا شرشان طيب المسلككم واذا قام من قبره كاب قبر عبد الله عبد الله بن سلطان وكا ان ذي ازغر خمس امثله ذع ازغر كاب قبر خوص ان كل يوم نعم وإذا قام من قبره يوم القيامة يكون وجهه اضواء من, من القمر كبور حزب الرزقون تغصوا فتقول اهل المحشر هذا نبي مرسل ثم اهل المحشر رؤي و ثم صدقين ثم هذا كلهم اي نبي انت ليس خط انبي رسول يبلوا او ملك قال لي امكاني هذا ملك مقرب ابلو او ملك مقرب فيقال ده حرس يملس بل هو عبد من بني آدم أكرمه الله ببركة الدعاء اذا دعى اذا استغفر سلاذ قرء كالانبياء لعل غيره اكرمه امبري هذا عبد ابلو كده طيب ثم يؤتى إليه ببراق ويركبه ويسير إلى باب الجنه فيدخلها بغير حساب وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الاستغفار لا يقربه حيه ولا عقربه ولا سبع ولا انسا ولا ثمن ولا مرزم لا يرهبني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء يؤذيه ويسلم من موت الفجاء ويسلم من الظالمين والماكرين والحاسدين ومن شر السحره والفجره والفسقة وينظر الله سبحانه وتعالى اليه بعين الرحمه ويسلم من الجن المرده والشياطين وجميع المؤذيات وقد اقتصرنا ابلا لازم مؤلف نزيعه صحفه ابزخنا صرالكم تزربانبري نذا دعازي ازبلا سني عبد الله بن سلطان سلا زبلا ازخل اكريمو وقد اقتصرنا شرحه خوف الاطاله ام مقرش زبله مكر سمعي اخوه ام قرشه مقرشه يقول وقد اقتصرنا شرحه خوف الاطاله ومن شك فيه نزي زولكم كلكم زقرا كلكم حجي يبلاله مؤلف نزي كل زي ابزي نغير زي الشككه زي تطاراطري زي سي حقي كون اني لز تطاراطري بلال و من شك فيه فقد كفر والعياذ بالله تعالى يبل نعم زي نس الله العافيه سلازي كم زي كتاب انت اتسقفرت زي كله نعبد الله من صلى علي صلوته انت انا كده بسمع له هند سوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لا, الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه من جميع كذا من كذا من كذا استغفر عادي يعني انسان كفيل ان تستغفر غيره استغفر عادي كبزن العليل اللهم الله عليه وسلم والذي عزبه لي اذ از كل ثوابه زبل اذ كتابي كم زي اينت كتاب كم مقرأ سني لا اله إلا الله قران كلام الله تهاجروا قران من سوره الفاتحه الى سوره البقره والله والله بلكم الا غنزه لو تقول له اقرا سوره المعوذت قل اعوذ برب الناس راس تلك ائكر قرق ايكيلن اسكي اسي قران تلكا والله صري قرق ايكيلن كلام الله تدربيو كلام ابليس كلام واحد يعني قضب القاضب الله عليه نزخ قرن عليه اخوا اذخ كتاب كومي كومي مريو كم ذا اينت كتاب سلازلون شياطين كتاب سي نعو قدفناسي البخاري حديث بخاري زين الدين حديث مسلم حديث السنن احاديث السنن قران باب يجنزلنا زين حفظو نعو زين علم بزن بزنسي نعون نعون بنقر بزن بزن, بزن, بزن زين شيب عمرنا قوزي نفنيو از بلوكم زلهو طيب بدحريو خني ازي مسقر انا يا اخوه اسمعوا الى هذا المخرف اب سودان اولياء الانا زبل سبات بزحتالو يعني نحنا ربينا خبل قريبوم نعم والله اب سودان بزحكها بحجرنا اب سودان اباكستان اب بنغلاديش أب نعم ام مصر اب ابس كل اد عرب مبزحتو اد عرب ويكا افريقيا اب شرق اسيا اب زيطات كمز زي عينت بلاوي ابليس معسكر هيزو زعندرزلو ناتو تختالي عينقون سمعمزي والله العظيم نبسكم قال لك قبركم نستسمعكم هذا مكتوب في كتاب كمز عينت كتاب تخاتيزي اب السودان انا ولي زبل سبيو سيدي دي بلو لا كمز عينت مخاني فلتن انتي بالمسي لكم يقول نسوز علفو نغريزي دحرت ناتو تخالت هنا الذي قرؤه اتم ترجمه زي والله لعنه الله عليهم ان فلو تزقرؤ ترجمه زي فالته جنعف الله عنهم ربع فيهم انتهي بالمسيلكم يقول نار الخليلي سيدنا ابراهيم مالت خليل نار الخليلي الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى ادات من سر محاسننا وايوب لما دعانا عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا نعم نار الخليل سيدنا ابراهيم بحوم ساتوسني رب تايلنا وقل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الى ربي انا ازهلي انا ادفي يا مشلو لكنذي مخرفز انتيبل الله نار الخليل خامدت اذا نارناي ابراهيم كون زتفئت من سر تفلتنا طف بالنسبه لنا كابت سر ما يطفطفنا كقيل اطفينا يا نزار نارنا يا ابراهيم يلو ونار موسى سيدنا موسى خا انا قيد نار مصر اي خيدن يا برهان مصرائي برهان يعني نورنا يا ربي كذا <تصفيق> ونار موسى اضاءت تنارنا يا بمن تهبري هايلوه من سر محاسننا كابت ملكنا كابت جرمانا كابت هايبان نارนาย موسى زبره کاؤیوی بلالو بدحریو خنی وایوب ایوب نبی كويس سيدنا ایوب سنی حمیمم کندی عمل تبالاشوم حمیمو مصبؤم صحاممو لحر دعاء گئرم نمن دعاء گئرمولو نزی نزی يا سيد فلان لو دعا غيره كده دحركني استجاب الله له رب بتقبل له جن منتهى تقبل له اجلالا لرفعتنا نعنا خضر كبرتنا عبيتنا مصرع اي ربي نعنا خبل نا ايوب لذلك بايت توسلوا معناته كوي بااي غيركم سنبربي فايقولكم كيدو معناتيو كدغمركم سكي نار الخليلي خمدت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من سر محاسيننا وايوب لما دعانا عند بلواته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا نسسم حجله مولد الزغبرو الله الله يبلونا وخماني بخيو كده لذلك نتاخذ لكم خلاصة الكلام اتركوا كل شيء واكفوا كفوا يا اخواننا كف في القران حياتنا كقرآن قران اتفا اي كلام الله رب سبحانه وتعالى كبارخ كان يعني اب جنخته كان حردليخه رسول الله صلى الله عليه وسلم زده فلنا قران سنن اقونكت ليبل اما چرش اخوان انصح اخواني ما چرشنا محمد رسول الله اقبلوها والله كم عم مقلب بازبكم زلخو اثم زخرخم يخنو اثم تحجسكم يخنو كل خما سمعني نصيحاتي كهباكم انتي نصيحاتي ربما يا اخوه اثم جهلاء نزخم زعينه كبل زو علو نزبدع ازغبرو ربما سبحانه وتعالى يعفيهم بجهالتهم ممكن اي فلطون نرم سلا زخنو سكابس فلتون. رب سبحانه وتعالى ممكن اعفو يبلهم خون زي فلتص بجهل زغبرو يا رب اعفو يزبلو لكن تزربا من يز وجههم سيلكم انتم علماء نزلنا فلتكم. سئلكم تريئوا كابو حليف خني مسئمكمكم مزخرفات تزتغبروا نغرسني ان فلقكم ان تدع ما راح تخونكم ويلكم والله ويلكم لذلك سئذبل العالم الذي يسكت على المنكرات يقولون هو ابليس الاخرس شيطان لكن ملحس حزق زبل الشيطاني لو منا لذلك انا حنت اقرالكم ما مترش انا زي شريطزي انتيكم بلاكم يدلي يا علماء الامه نزي كل رسول الله صلى الله عليه وسلم زي غبره بدع وخرافات وشركيات انثا جبرن كله سوقلكم تري ودلخكم كابس بحنكم كابس بحفيركم رب سبحانه وتعالى ان نسبع بخم كمان كبو حلفكم مسوم شاركم كفلكم نتبدع خرافات تكبر وسبت رب سبحانه وتعالى انتهى لمسيلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينه كلوسي منافقين نيرم منافقين وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي اي ابن سلول زباهل رئيس المنافقين نسنت عائشه بحماق تكبر بفحشاء اتهمهما بفحشاء اتهمهما يعني بحماق تكبر بصيقي بزيت صففه تكبرات مستهم وان ست نع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيوم حزين ومرحز اكلت ساق يوم أكل بقى نزي حماء تكبار بزي شعات زي زالمون سقلن عز من الحزن هذا المنافق عبد الله بن ابي بن سلول ام مثرشا اذا نغتيا رب سبحانه وتعالى عشر تشومت آيا اب النور لكم قرؤه عشر تشومت آيا او يدخاب سماي بر عائشه عائشه بريئه مخانه اذن منافقين الذين بعلم علم وزربا مخانه صريت صففت مخانه ست عائشه مس مسكره بدحري انتي لو مسلك ربي اذن نز نغير زي ورح ذ اكل عليم سي ترى رسول كم غيرن فحش غيرن ايلوم ذ علم سبت نناتم يوم نتمرحي سوق نزري ام زنبرق بل كبو حليفو خاني غبرو كمز غبرو النابله نتي ادمان نتي زمرح زنبرقن له عذاب عظيم جدا زعبه زعبه العذاب نتاتم اصف عذاب له ويل نار رب سعتاعلا اسمعوا الايه يقول سبحانه وتعالى ان الذين جاءوا بالافك اذا حسوت زربحيزم زمصون ستنا عايشه خمارسحو اثبت منكم كما حدثكم جلال حدا فرقه حدثكم يوم لا تحسبه شرا لكم ابشروا يا صحابه النبي يا رسول الله يا عائشه اي تفرحوا اي تحزنوا شر شر يبكم شاء الله بل هو خير لكم بل خيره معناته الله سبحانه وتعالى فرق بين الحق والباطل اتم منافقين بينهم فليوم اتم اتقياء بينهم فليوم بل بتسترخبي نأي ست نعائشة يعني جمز تغير جمز غيري لهم زمرى صحوا قصه بغوا حقا باطلن كفلخ يقول سبحانه تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم طيب يا ربي خميق التجاز يوم ان محمد صرح زغبرو يقول سبحانه تعالى لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم نخلم اثم كم زغر ابذ ما تيوم زلعطو كل واحد ببغز فنايتذنبو بب ذنبو خذبيو ايلو بدحريخه والذي تولى كبره نتميرحن نتمي ماري... نذ نجر زمريحو ابذ زوالو والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم اسف عذابا لو الى رب سعطاء سلازي اما جمرش لا اخذوني اما جمر الشريط لكمي انا تررك لكمي ولكن اب حق السر اللي خنت ترتناتي تجرعوها ستي وا وانا دسكبلتكم ستي وا مو فوسئه ناي كبدي حرس حذات و كساب حجي ني اثرت حدا ساعات ذاكل كزاربو تصنحكو ما شركياتناي بدعان لا اله إلا الله محمد رسول الله التبهال عباي شهاده بخمزه عينت كتصر سلازلوا اخوا اما چرشا نسال الله العافية كلكم بزحج خبل تصنحكو رب سبحانه وتعالى قلبنكم فاتح نور كتولمو كبت زنبري اوساخ لقي قناسني نصبو نابنور كنعتو تسفا جبر نابلكو ازي محمد رسول الله سبحال ابزي زازمو كفزقنا إن شاء الله نشتهي تريف على الموضوع ابزي حجت سمعوه كحلقكم سلازقونكو تخاتاتلنا نوون اسمع عبلكم ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرات حوات ذي شريط ذي ان شاء الله تريفاز الله ذي 10 طرح سلاز خنت ان شاء الله بزا نيشتي كلت تقالات ز حزت كلمه باجري كدمدومو الشريط افتو نعم اولا نبينا يحسبنا رح يجي نتايبل بزو حاسب امو حاسب نتايبل يجسي نعسرت حد ساعتين فاران ذا ቡሩህ ከመጽሐይ ዘሆነ አያት ናይ ረብህ ቀራጽኒሑ قال الله قال الله وقال الرسول كبهاልጽኒሑ شركيات وبدع حلال حرامن كفوእን ጽቡእን ኩሉ በሪሁኽ 글ለጽኒሑ በትርብን رسول الله صلى الله عليه وسلم ዝበሎ ህጅሲ ድሕርዝ ኩሉ ምብራህን دير زخول خني اتسب يغاغد خن خون حجي كامتي قدم زبلو زنبري يعني حراي لدوخني قبلنازي انا بالكو نبينا يحسبني رن ولكن رب سبحانه وتعالى بعدله خلق الجنة والنار جنن جهنم بسلذي خلقه لودنت نتا جهنم زعات وسبات اقرب الله له ناتجن جهنم زعات وسبات الله له ما لتيو لذلك انل نقننا يزخلو 10 2 ساعات باياتنا القران بكلامنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر صنيحو شركيات انتي مخانو بدع انتي مخانو سنات انتي مخانو جنزت ونعينه جن جهنم زت ونعينه خغلصنيحو نزي بنبرت 7 7 ابتنا قدمم قرحه تمليسم انت الله كو سبات ياسين تقرو زبلو نعم ياسين كو تقرا ايلم ياسين اكو بزمسرز ما صفحت خطاب الله ليلوما يوم نعم زيارات ناي قبور اي تخيد زبل سبات الله زيارات ناي قبور مخادكون الدين سنه مخانك خطاب الله ليلوما يوم زبل سبات انت احل يوم حجي والله عندنا قن مخنات رب سبحانه وتعالى انتاي مسيلكم يقول سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره نعم كم زا مثلوا كفار مشركون ام بي ابن الدين زنا صغو سبع تربن تايلوم قلب خمسي لك كم كستا كاينو كم ابني كم ابني كاينو كم دنگول لخويني لو لا كم ابني طرحت زهون كونيرو يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار دلقل ابنكوا يرديلو غابوسي ماي بح بح بح زبلول امن الليل منها لما يشققوا فيخرج منه منه الماء قال ام اامن الله يعني خمزلو فقق ايلو باذن الله سبحانه وتعالى ماي كاب بح بح بح زبلالو وان منها لما يهبط من خشية الله يعني قال قال دنا قول الله حفرت نا ربن كبرياءنا يا ربن عظمنا يا ربن وما الله بغافل عما تعملون لكن معليش قبرو اذا كل اياتنا ربنا سمعكم حنغفيلكم كنتقبلوا اذانكم اذانكم اصابعكم اتيكم لا ان تدعوا لكم رب سبحانه على غفلان يكون ان يسمع اليب لنا لرب سبحانه لذلك اذا كل 103 ساعات اكل اياتنا يا رب دق الرصنيحو لك كم صحاي بريون كلتي شركيات شركم خانو اتي سنة سنة مخانوسي اندغن حتى مليسنا نحشنا حشنا ابطاتنا زغدفو لنا نخيون بلسي كمحاسبني راني حجي حجه ادلخوني بوخو الشيطان انا بركو حسبني ري لكن بردو انا دناقلن النبل مخنياتو لبن حر حامي مشكله يا اخوه والله لبن حر يعني بنقط نقاطنا يسوداء يعني بتعلم نجر مشكلة تشفيه مشكله انتي بالمسي لكم انتي تبهيله دلهله سبات انتي لهم يقول واحد قد تنكر العين اذا عين زي اسني نابنت 10 7 يوصب دقه نصحي كم زي لهم ري واصحي باء الا ما قلت كثير صحي ري والله كلهم لكن حدا لا انا صحي ري انا لخيبل ايننا مخنات رموز بالعين سلازل لهم قد تنكر ضوء الشمس من رمادين وينكر الفم طعم الماء من سقمين نعم عشرة سبع تاكيبو مصحينا ري وبل على ملع مصحينا ريان كنلو حديبللو انا والله مصحي زي ري ازلخو ابينا صحي صحي رينلخ يبل وانت ادي صحي زنه تلكن دا تلكيو ايرئن منتاي رماد زبحل عيني عينه رماد زبحل حمام صحي زير حمام سلازه حزو كلي كني كلسك قال نو ماي صوري تمص صوري ماي زحلامسيخه نزم 1796 يتبلوم كلهم يعني تصيمو غا غا ابرن كساتي و كلو حاجه بقى يسكحك ارحو لا ارحو لا يز ما يكون ما يكون نيبل سلامنتاي سقم زبحالناي ملح حمام نا يطعن حمام سقم زبحال سلا زح زحم ماي يبلو لذلك ازخن خبره صنيو حجي اند جناف تزنا بورو ابزنا بورو بلال اب تزنا بورو ظلم اين نقنا مخنياتو زحمه معيني مع صحير عيني زحمه ملحس ما يستنبل كايسطينيو مني زحمه قلب خاني نزي ايقبلوني وينانبل طيب بدحريو اما انا يا اخو والله انا اقول الحمد لله الف مرة مليون, مر مره مليون مرة الحمد لله حمدا وشكرا لله حتى يرضى والحمد لله اذا رضي لماذا لأن الله سبحانه وتعالى كسب حجي امريان وحسي نزازت نياز نبركو شريط ماي شركيات ناي توحيد ابا خوم كيبصحكو كي زي متن ربي ما يبحق بزح مسغانا اي زبصحو كاب والله دل لا ينتغبر ولا تموتن ولا توسدانني والله يفعل ما يشاء المهم كسب زح حج اسمحو اذا شريط ابيدكم سغات تودكم قص محنيبل طيب وبدحرقوا ولكن بدحرزي اخوا انا بس حنتي اما قرش خزار بزدلي اذا مل معالتي عصفل تسعه ذات من يشرك بالله جهنم بزاتو جهنم بزاتو امنارزاتو نبل خزار بزعالكو اذا جهنم زي والله الذي لا اله الا هو مبزحت اسب انتي مخانه زي نعم جهنم حول ليلوما والله يبرتعتي اي لوما سبعه جزين عايزه الدنيا اي لوما طرحي الزبل تصبري جهننب انت بخانا سلازي فلد زاب بزاني اش تي زرا باغيري كلال ليكوم زجهننب موني نعل الله نعافر حنا انت تعقسنا سلازي حجم سماعكيا تخلان تدخونكا عاتي خابو سيختك قلس نجهننب تي الكاسني ان صرحت قلس تخلن حركونكا ان هتلكا اندر يزبلكا انت دات فرح خونكا نربن جهننب تفرح كونكا جن عوذ كبشيطان عوذ لذلك بحصل زبل اسكي ابطوش تجحن نب اتينا جهنم انتي اللهم سي لكم ابزي زرا بجك كلامنا يا ربي نايك قال ايات لكم نعم يقولون قالوا العلماء بل قال الله سبحانه وتعالى اب جهنم طعام للطعام بلعي حاولنا لكس بالعي بالعي مش نا مست مقار بلعي ناي سقي بلعي ناي استهزاء ربما سست اناسك ان تقصل كان كل حوي بلع اي امصالكا بلعناي منتاي بلعناي صرفي بلعناي مرغات انبر بلعناي لذ ذا يكونن لذلك انتينا رب صهات على ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ضريع زبهم بلع الليلو مو نعوذ بالله شكنو علماء خغلصن كن لو انتي لهم كتريون كلخا اسكحكحي مرئتو كتقمون كلخا كبعرهن لعلي مرزخني بلع نعم غنا خي كان كلخا بي جناناتو بت كفو جناناتو اذ خلت راس خا كلتفغ ابيلو زمقلكا نعم بتريو دحر كتمون كلخا مرير دحر بتقم بتمي وئز خوني نار زقصل زخونه بلعي ضريع زبحال الليلو قالكني غسلين كل زقران غساق ويل اذخل لزي بلعنا جهنبي لو يقول سبحانه وتعالى فليس له اليوم ها هنا يعني بجهنم فليس له اليوم ها هنا حميم اركئي فتاويز بهالنغير يلن ابزي ولا طعام إلا من غسلين لا ياكله إلا الخاطئون تغاغيث بث غوغيات طرح زبل ابلئ ابزي طسلين زبهال بجهنم الله لنار رب سبحانه وتعالى طيب انت ازغسلين انت ازغساق انت ازويل زبحل سلسي يزي حدا قرص زحازبك بيو لو انت يمسيلكمسو يقولون هو قيح صديد مغلي دم زرقئ مغلي نعم عرق اهل النار كبطم جهن كبدق جسم اقربت نايتم كفار تاع تاع تاعو مسبسله كقوز وحزن كابت منغلن كابت دمن ارسح نغرن كابتر حن تلعطيطو اذ ي مغبنحكا يخون مالتي سلازي تبلعو طيب قلب الاخن بجحنم زقوم زبحل نزز بلع سبالو اخوا ايبلعن لكن رب سبحانه على بحيل يبلعك زقوم زبحل كاني حن شجرة الليلوما نعوذ بالله غير ينا انا غير ان رب سبحانه يقول سبحانه وتعالى انها انتا ايلوه انها شجره تخرج في أصل الجحيم اي ترى ورسني اب جهننب بحوي حوسه تات بقل نعم سلي انها شجره تخرج في أصل الجحيم طلعها كنز القات را كل خاطر راسا رؤوس الشياطين رؤس نشياطين زراخه اذ مسلكا زفرح كناتا اللها بدحره فإنهم بحر مسراي ونه تغسلين لا تضريع نزقبلكم صنعكم بمقبتك مسراي وبلعوا هالماء عين بلعن عين بلعن عين بلعن يلوم وي مسبولتهم ساب جهنم رب سبحانه وتعالى يقذف عليهم ويسلط على بطونهم جوع زي زي بهالطمت ابلبم حلف كيف كيفته يبلعونه فانهم لا اكلون منها فمالئون من البطون كيف توخيفه تو نبلؤنه دم نتغلي نتعرق وعز اللون حمر كما زلون كيف كيف تويبلنا تو لرب سبحانه طيب بنحري انتيرم يقول سبحانه وتعالى ثم انكم ايها المكذبون لا من شجر من زقوم فمالئون من البطون نسال الله العافيه يا رب اللهم انا نسالك الجنه بدون سابقة أذاب ولا مناقشه حساب نعم يقول صلى الله عليه وسلم اذا زقمت به الشجره سيلون الله عليه وسلم حنت فرناته حنتي قنطابنا اذا زقم ابزدن طبنته تبلسني لا افسدت جميع الطعام على وجه الأرض امرت زل للطعام كل مقيرته يرطعما طعمه متغيره هما مر رئة نتن قنوا مخننيرو ني اشتهي تنقفت تمص ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بالو الذين ياكلون تمزبل اودخم الخونيو انبلوا يعني يشفقوا رسول الله صلى الله وسلم بعد ذلك يا رأي يا, رأي يا ناس اسمعوا الى اسمعوا إلا كلام الله اي زي نجر مسبلئ لهم اهل النار نازخ لهم مسبلئو كيف كيفته كيفته يمزبلو مسبلئو نهر ماي ماي ماي مايبلو ماي ماي ماي مغناه تحوندو ابحو اب كبدم عات يمسقلو يا جماعه يا ناس ماي ماي صمينا يبلو نهر بلون عين ما تنسيكم يلوم ثماليكم سوسدو نايستحز ماي بوم انتي تمايتي قربك بوخلو تماي جنا ابافوم نعم كده منفع لذلك يقول سبحانه وتعالى يستغيث ماي ماي ماي ماي مسبولا يراثو ارداتا ما صمرديت جرديت نايمتاي نا يستهزاء نا اي نا باچا نا يستهزاء نا يغاثو, يغاثو بماء كالمغلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه حماء مستحماء مستيبلان رب سبحانه وتعالى لكن كسته ثم إذا شربوه مستتئونه تميلو ابتخضدم اعيونتهم اعناطهم كله بتخخخ تخبلوا بمقمم قراو يقول سبحانه تعالى وسقوا مسقوا وسقوا بحال يوم زست يومت الملائكه وسقوا ماءا جميعا فقطع امعاءهم فقطع امعاءهم نتمعناطهم بتخخخ بخبل ويصدوا ثم يؤتى بصديد دحر من ده جناب مغلي مغلي بشحاونتن ب بكريتاتن بغلي الله اعلم بمتى المهم مغلي ملئوا حد ثاني كما صم ري مسبلوا سنبدو اي تقربن اي تقربن يتجرعه عدن تايبل نيرو كابتوم صحابسي سيقو يفلتنوا انت كل سب الناس حق قصدي تسحق الى كيف يضحك انسان والصراط امامه ابقنها صراط زبحل مشاكل زلو صراط ابقنها تزدح النار خاصي كما يجرس حق متصكا صراط متسكر كجنام ساتاخ بدحره مسد دفكاي سرق صراط شو يسحقن بريف النيرو نعم اذا تبلعم كون كل اخوا مهو لباسهم كدانهم كنت انت قالنا كدانم نعم كاب جهنم كتحوي كاب كابوي زقداد النار بصاتع نعم يقول سبحانه وتعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم كدان خدنو كابحاو تسرحه دهر مستخنو ما يوعيامصهم يا فسطول مالتي هذا هذا كلام من صنع جهنم يا جهنم بالصرح الزرب النذ لله أي اينقلد والله العظيم إزي ربي سبحانه وتعالى بعله بايدو ذصرحه جهنم طيب معسه خز جهنم بنت والله ما بيني وبين جهنم الا ان اموت انت ادى ود جهنمه كوينانه جهنمه تدى خي خطيب الرب سبحانه وتعالى ما بينه وبينها الا ان اموت بس حجابنا يمطرح يدرنا مونغينا نعم لذلك يقول يقول واحد من الصحابه سبحانك ربي سبحان الذي خلق ثيابا من نار سبحان كاب جهنم في كاب حوسك كدان سرح يبلس طيب نوع آخر من اللباس كلكدان لهم اهل جهنم بيلوم قطيران ز بها القطران قطرا تيلوم نحاس حثينيو نؤم كخو اصبئو خمز ماي مس مخخه الله العافيه يقول سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم كداونتهم سرؤم مالتي من قطران وتغشى وجوههم النار نعم بدحريقني من ألوان الأذاب كبت الوان عذابنا جهنم وباينه تدى تعذاب رب سبحانه تعالى ان تعالى القران فايومئذ لا يؤذبه عذابه احد دللك غبراب الدنيا دللك اينه اندر اقوم سكدكخن ابدنا ترى يفلد عذاب كم تنيربسي كعذب زخل سيبن ولا يوثق وساقه احد كم ترب غيرو قطابلوا اسيرو كم بالله يزجبرك كمو غبركك ازسباب الدنيا يلنبل لذلك سكخلا اينعذاب نرئي يقول كبت الالوان نعذاب لهم كل معاصي جبار متكبر فر انكلتي ملائكه يفور ما حق يدسظلو معناته مغون ديزي بحار يمتصك حيلو نتي حداه كفرعات زقونه كمزغر برؤس حزيلو كمزغرو برؤسون بايدون كمزغيرو حيزو كمزئن جاءت سبر رابيلو ابجحل نغت ويلو نعم كذا من قال ذلك يقول سبحانه وتعالى في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم كما الملائكة الناظره يرون رؤى مسبل بوجوه فطن تجبار مشرك يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذ بالنواصي اذ انصي يا بالذي بتنواصاتهم والاقدام بذيتن باغرن حزو الله بن عباس تعيذ كمز انچيتي سبر ربي لو طيب من الوان العذاب كلون أن... كل العذاب خل عين يقول رب سبحانه وتعالى لا تمو تكبرين نحنا اينا ايلوم نزاد دنيا رغي صحاب لوما زخدو كنداي سب زراغو خنداي تبترنو كلامنا يربي عجبوم كلامنا يرسولاي عجبوم يعني دنغاصهي بولوم دامي بولوم حلناي بولوم مرواي بولوم بجكنو سمزيت عجبوم عبيت متكبرين ابزعد الدنيا زنافروا حدا خباتوهم ته قبرو رب سبحانه وتعالى ابحونا اننا تسقينا تز... اننا ابحونا اننا تقصنا سي ملائكه مصيلوم لحركه مزغرم حو يفسسلو ماي وئ ماي كمزغرم نفسسلو تيبلو ذق السماء الرسكبلو ذق انك انت العزيز الكريم أنا يا عزيز أنا يا كريم عزيز كريم اسمكنا يا ربيو لكن نسخات بلا نركا انا ندي ود ود عبيتي ود شخنا ود گلي ابو ابتاهتي اولياء انا ندي هافتام ود مليونير الكا. عزيز كريم تسكي تب... تزوق قسكي اسكي استماق رز جهنم توندو يبلوه يقول سبحانه وتعالى خذوه فاعتلوه الى سواه الجحيم ابطش تقاعرنا جهنم ابو توه ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم اسكوب بولوسكي انت عزيز انت ودبات ودبالبات وشعر ودعبيتي تذوق اسكي بلوا نعم من ألوان العذاب كتبت عي... عذاب رب ذبنا ز... ز... نست... ذبنا الله العافيه حشاي ذبنا انا ولكنتم مشركين انتم كفار زبنى. يقول سبحانه وتعالى سلسله <تسنسلت> تاع اللي اللهم بجحن نفسي سبعه امت يعني زقومه سلسله بجحنته سرحه بجحنت سلسله امصي لهم الملائكه امصي مشرك بافو يتو ون سلسله سلسله في جهنم بتصريحه بافو تيون بمقم متصيوم بزو صيوم سي كم زغرم تصاوته الملائكه نعم القران تعالى لنا سبحانه سبحانه وتعالى خذوه فغنوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه رب سبحانه وتعالى حتى قمت ما يتسلسلتي نقرنالنا نعم سبع ذراع ذاك فاسلكوه اسلكوه اعطوه ما لتي علماء ان تعالى سن سلسله بذئتم مقمقه اوصيهم كمزغروا مبحوا جهنمه بصوت تلك طيب بدحريه خني انتاي <متحدث> لو يعني ملائكه لو خزنت النار زبها لو يزور لو ما تجاهنب ده كلام الله ان سبع ان بزبل كلام الرسول الله عليه وسلم ان سبع ان بزبل زنبري نفس تعجبسب النار عيو ان ما ميو حفا بلا خني يريو خمس غيرم يسحقو ده انتاي بلو نسخا ده خمسه تحريم صويلوم برؤوسكم زغيرو حيزم والله قرانكم وي بالاخوة برؤوسكم زغيرو حيزم اتزبرت حوي كم زغيرو مقربوم التي وجهناتو تاعي بلوا ده كم زغيرو يدن وقول عفوا ده الملائكه نتايبل دينني لا تسمع كسي هاتفتي بالنبي الزرب خريفو نديو سلاز خرفه النبي الزرب نتا قال وجهه نفس النبي الزرب انتو بالمسي لكم ليتني ليتني الله والرسول لا اله الا الله ابذ الدنيا قبل ازغ ازغبع نغر اباخيري بلو نباين خمس صلول يزارب حو جهنمنا تتفصي يبل ابذ دنيا سي رب الرسول سبحانه وسميع التخون يبل من يسمع تملائكه سمعوا لذلك انت الله رب سبحانه وتعالى يقول يوم تقلبوا كمزز بالكم يوم تقلبوا وجوههم اب تقلب وجوه تقلت تقلب... مالت خمس يوم تقلب وجوههم وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل انت بغيتنا نا انا طرحت اعذبنا ذلك وتوم بغيتتنا اتام ابيتنا مرحتنا نبلوم نبرنا ابواتنا شيوخنا هنا مدارنا هنا مرحتنا اثتهم دمطفيؤ منانتا غويتنا سلازسي نانا خمس ذكرك اذ بنان كل خاصني حدرا حدرا نبلا كلنا ناتوم قران اي تسمعونا اي بوتات نحشنا ازي مشركين زم نزلو معلوم مشركين وميلوم زطفونا ما راح تناسي اذف عذاب الذبم يبلوا يبلكم الى السبعينات عذبنا بين يخرفوا يقول ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله ربنا اتهم فين من الأذاب والانهم لعنا كبيرا والله والله خلعنهم يا علماء أمة الإسلام ان راهم ابشرك ان اتوسب ان راهم ابد ان اتوسب سئلكم تري وزلخهم وين سفرحكم وين تزلخهم يعني بوتاء نقتب الانتم جهنم رسيعكم سئلكم تري وزلخهم ما رحت والله ما رحتنا اسلامنا علماء شيوخ تبحلوا سبات اذا غرزي خلعنهم يا باب يوم القيامه رب بزربزلوا اني كو ربنا ان اطعنا سادتنا وكبار وكبارنا فاضلونا السبيله اطفي امنات في امناز يوم أم ربنا يبلوا انهم إنهم ربنا آتيهم ضعفين من العذاب كابتنا ناس اسفي عذاب كبر لهم والانهم لعنه كبيره يبلو. اخيرا يا اخوه ينادون ام قرشانتايلوم كمزمس بلو تم اهل النار يصوؤوا يبلو يا مالك يا مالك رئيسنا جهنم مالتينو يا مالك يبلو يا اخ لنا بسقي مليون عامت كوينو 100 مليون عامت كوينو 100 مليون عامت كوينو يا اخ لنا بسقي خا اوصان حبس 이브لوط اهل جهنم لخرب مالك نرب مسحاته رب سبحانه وتعالى يملس انت اهل المسلكم فنادوا يقول فنعم يقول ونادوا يسوءتم اهل النار يا مالك قران قران سدره خزر فسبايكونن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا اهل النبه ويا متنا ويكاني كم بلغ غير خابزي وصنا قال انكم ماكثون قصلت اخوم موداتايبلون اخيرا اخيراسي موداتايبلون زاد دنيا باسر هر اخوم لكم من سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعه بنش حتى اماتت انتيبلون برسول الله الله عليه وسلم بملئ تزاد دنيا سن اب اخيران تتتواس مرف اب بحر اخته وصاخه ما يبلون اب اخيرا اخبرنا اين عذاب اين سحق نعم بعد ذلك يطلبون التخفيف حجي قصلت يخوم ملاين امهات مودعتا يبنوا المسبلوا ربهم المسبلة دحرت مخيرم اهل جهنم تبنوا بنوا تخفيف يعني خفف الناس نرب حتى تسكين معلش ندح كل جزب زوخ الناس خفف لنا عذاب نبرلو يلم كمسو يحطوا انت رب مسلككم وهذه الايه يقول العلماء اشد ايه في القرآن لاهل النار لازم سب جهنم زبرت اتن يعني تقاتل ايا ايلون انت انت ايلون فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اب سوره النبا اب اما تركب يا تقاتلوا لكن نصفكم رحما يكون عذاب فوق عذاب عذاب فوق عذابنا نسقكم بل لذلك يا اخو والله اخواننا احبكم في الله بديفو بديفو يا جماعه الخير اذا خكونت جهنم لسني هي ايام معدوده عمت ثالثه عمت ثلاثه عمت مئه عمت تصنحدخ من انت حواد كنا hade rabna hade nabiyina hade qiblana si rasul sallallahu alaihi wasallam kamzilum wallahi subhanahu wa ta'ala za'al hamz gerka kamzmut kamzgerka tamo ay kana ikala aisme'ni rab kamzilu rasul sallallahu alaihi wasallam الله sahaba kamznerum izi tidin il kasi sabah ma'alti etomna hak saada etom zmarhqa zalou والله زني اشتهي نعصرت ناصر دقت زربا زارب مدندمت انا يز شريط يزغبر زلخو سلازي ازي خلن 10 تخلته ساعات ناي شركيات كزاربوز وعلكون حدركون يا اخوه والله العظيم نعيتر ايو مننتنا تيتر ايو ان شاء الله يعني اتزارب انا يرب مخمط راح فلوط انا ماني ولا حد الزرب مانيو اتشخ مانيو حد شخ مانيو غدفو من تم كمز... من يزاربالو ايقدسكم لكن انت اذا زرب زر زلوا قال الله قال الرسول نحط راسك تمتو لذلك اخوه نقدفو ازبلوكم دلخو ابو سعودي زلخ محواتنا يا اخون ابو اوروبا ابو امريكا زلخ محواتنا يا اخون ابو اسمرى زلخ محواتنا يا اخون ابو دسابا محواتنا يا اخون امنا علم زلخكم تگني تسمعو حزبي والله العظيم صبح موتينا مني اذا حجخ قبل صنه جهنم بكون سفرنا اذا مصير المحتوم سمعكم ما لا بحقي جسك تهبرح جننا نبقون خلعات تتأتدليو از الشريط ازي بدن شبر بشبر كنكاتا تولو تسفا يكبر انا بالكو از, از بزي دمدمو والله جيغان تليني فذلك من الشيطان انت اداني كل سواء كل صحيح كاين والله لا من نفسي ولا من ولا من شيء من فضل الله كله من فضل الله سبحانه وتعالى لذلك الله اعلم الله اعلم الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله كبرات سمعتي نزينا شوعت سعاد سمعكم وشريط اقداسنتن عبيتن ابغمت بمتاو بحلفي نزي زلنا يا تكنولوجيا تكنولوجي علمي بزقله لمنغدي بتزذل خا يقنقا ابغازها ابماكنا نتعلمك ثي <تصفيق> تخلغا بحلف دم ابرياد نركب بعونك تغرنيا ذو حب علمي كيمتكابنبال نزخا خركا نزي دمى كلت احواتم احوات ناتاتم رايكوبنا قريبه مالو ساتوم حونا سراج احمد رزكي وحونا احمد خليفه احمد يوم حونا سراج بزعاب سير انتي رايو عليك بسم الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبور <تصفيق> حو المحجي علماء كعلم مزدلهو نايخلته وحنا ثلاثه وحي قعزوب اقرامو بتوقعيزمهم خيدومهم علمي زدلي نيرام ممكن يتشاهر اخوه تزدلهو وممكن ايرغبوه من لو ميغي اندحرينا والله سوق حكي حيز الله تاعكاتلو كبرحو سمع كايتتعصب حنكو لو مي نزي شيخزي امتدلي خاص مجلسك خوينكا نعابز علمني تبلو تدلي, كا كا. تدلي خالي خالي اسكاب غرفه النوم عاتيخه نعابز علمني تبلو تدلي خاصنا حركه تدلخ تزارو الكتزارو اذا كل خادم اصبح نجو والله حجاده الا قدمي وقتها سدي سبيت شنكرت اندردت السخا وين بوغو وين كاتدلخات كدكست اندخاند طفخت سمو ال مثلوه خني اذا سي بقلل نفسك حلفسي يا بلون يا بلون يا بلون زبل كم خادم انتم كزي خمزلوكم خادم كم ከምዲኮር ማለት አንስ እዚ ሸሪት አለን ኢልሚ ኢልካ አቁ ኸፋከደ ብሎ ከ ዲኮር ንኸትገብሮ አድላይ ኾነን በብዝ ወወ ወሲንካ ግዜ ወሲንካስ ንኸሰምዑን ለሚ ሰኸንታ ይገሩ ዘሎ ለሚ በዚ አተም ኢልሚ መجلس ኸፊትኡ ነተም ዘመጹ نعኡም ተዓለመ ተወሳኺ اتوم كماصونا نامجيس كماصو زايخلو بعاد رحقه تيخون نعبنت كم يوروبا زلو هاجرنا زلو كمو خادم ابريات زلو سباي قولع سبيتي حموم سباي حوانا احواتنا ربي دينا ممكن يكون تعبيت يقوم بقالي خن عفتي نامجيس زاي ماصو كحخو ما صبحنا كوغويتا انت غير كلام مزحته حسو ما سللوه نحنا خملسين تاك خوني جهلنت يالون بعد الرسول عليه الصلاه والسلام جهلنت زبحل يالون جهلنا النبي سوكفي ازي عزي اي خونانا نيمو سازي اتريرنا اعتيق اتو للناس إتق... نتعلم رينا فليتنا اب زي انا خنكبر انت بركو والله اعلم والله بحقي حونا سراج كم زبولو شريط مغزا زي كونس غزي كان تعليم كان ابغبري معال يزيد الله بتوصاقي حونا احمد خليفه تو حساب انت الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها الاخسراج طبعا ملوك وملوك غليصوي انت خنه كن افزيحنتي كغلط از دلعن انت ايا بار غيدنا شيخ انت اندحلنا الله سبحانه وتعالى يقول فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ازدما يترفدو نعانا يترفدو نتم صحابا بل مرسول الله صلى وسلم نتم أفضل الخلق والمرسلين زخونو نعوم ليس عليهم بمسيطر الوم رب سبحانه وتعالى جدين اي شيخ امبار ابسيحيو ابزيزلنايو غزي دمان دحرينا بتكنولوجيا لومي الميزاي بصحني ويجاهل كوين الكا يعني صبحنغو ابقد مربي حجهش تغبرلو و تكاتعلو نغر يلن ابقد مربي انت ابكل غزا بكاسيت نايته بيخون بڤيديو يخون بكل نغر كنزي اقدم ابي لو ما ابزي صني حم اغاش حواتنا كذكرو صني حم ابزي غزينازي علماء انتاي لو از علمزي كم واجبات سريعه وي افقدو نورخو سندو شت جاهزو دي صن حنا دولو كمو ت علمي ابربي حنتي كنزي اقنطاب مخنيات سلازيبلنا نحنا نبي سامعنا ندغنا كبزي اتيرب سبحانه وتعالى ند حردى وي موحد كتكوني خا وي ك مشرك كتكوني خا حجي اتي شخ دبللوه يورب سبحانه وتعالى زبلدلو بعابيو موحد اخوننبر مشركين ايتخونو دشركه خا ايقفرولني سلا زبلزلو نحنا كبزي خنطنقا يغبعنا كمتي زحلهفه اشطاتا ناي صلاه ناي مسير يخون ناي صيام يخون ناتو اهميا الله صحيح لكن ازيا شريط ازيا ميزانك كبيت كوينه اساس نايتي سراح نسرحو ناتو سلاز خوني اند حرد ازيا اساس تام سرت نحدا زيد دلدلت صبح نغوه كفرسنا كمخان زخون سراحنا كن تنققيق بانا يبل الاخجمان دهرنا يحونا احمد خليفه صوب زربا حونا سراج قدمي شريط مدمدامنا نسمعت تبولوا انت الله هو قالني لباغ جبل حواي ولو نسعد انت تيبنير كاسي انا وين حبنن خبلكا وين دلوه ينيره مالتي انتي كلا بو يفتو مسلوكون كورا تحوات شخنا امنتي أم عيوانتي انا تو زربا بمنتي عيوا بناي جهنم مزخخار بناي جهنم لا شخ او زربا ن زرواني رصر عايس والسلامه ايكون كامت عيد علم صيوته زاريو الشيخ ندحريلا نتي اج جهننب زخلاقه بعلو تزارهو زربا كمي غيرو كم زدالهوا مقطع تنو حدسو كتخونيلو رسنا كل بعلو السوز خلاقي سلاذ خاني انتي باسفئو قاعد مساله زغلهصا بارك الله فيه بردو كمان شيخ حتي قدفن كل لك يا إتي إتي شخ شخ أنا أي كل قران يا مصيا انت شيخ كبلز انت كل شهر زغلهصا اناك دقم لكم يخنقول كلاتنا خادم قران قرؤنا كلاتنا خادم مريؤنا ننمصؤنا خادم ما كن انت ايو اذا غير ذكربك حسن كله اذا غير ذك ذكرن كله اناك بلكم ايتجهر لكمني قول بلجر وي دما اندحما نفسك يكبندح خوينا نبا املس سلام انتي بحقين دحنا نبا تمليسكم اطبقكم مستباح لله اندحنا استباحتكم لا نثقمست تبلي ايكوناتن معناتيت غن انا سايفالين ايكونن حوج جه النفسي فرق انت تنكفن تبلكو سري توص اندحرينا نفرح اندحر خوينا منجد نحاس بلو احوات زينيشه ساعه سعات علمكم اون احواتنا سراج احمد رزقين حونا احمد خليفه ذهبوا لو سمعنا نذ شريط قدمي مدمدامنا كهوبو زدللي لبا نتوم علماء تباهيلوم ابتي ربن ش... رسول دصول او شركيات بقدامنت كامركاب تقطيبا نتي زختولوم زختولوم سب كمخروون كعلموم يغبا صباح اب جهنمت بناتوم طرا زيكونت ما يتختولتم حلافنت قوسدو يوم بمبال زربا يدمدم نذ وفقنا ربي بزغانا يقدر والله عالم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته